في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله ونحن أيضا لازلنا بنواصل حديث الصيام فان شاء الله في بعض الأمور اللي إحنا هنعيد هن عليها بسرعة بحيث إن إحنا نربط ما سبق بما يعني نتناوله اليوم وفي نفس الوقت كما نقول دائما في الإعادة إفادة نقول بالله توفيق احنا اتكلمنا عن الأمور المستحبة التي يجب أن يراعيها الصائم قلنا الصحوة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصحوة وان احنا مأخرة حتى يتسنى لنا فاضيلتين السحور لانه بركة النبي اسكبر قالت citaharuf vidnaafil strohuri بركة امر ما النبي عليه signa اخره اوه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاني السحور تأخيره بيخليك تدرك فضلتين فضيلة الاولى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت سمعت كلام النبي عليه والسلام وطبقته الفضيلة الثانية انك انت بتكون انتهيت من السحور بقرب دخول وقت الفجر فبتتوضى وبتخرج تصلي الفجر في جماعة يبقى أنت كده حصت الفضلتين إن شاء الله عزيزك الأدب الثاني الذي يتأد... يجب أن يتأدب به ال... الصائم هو أنه يكف لسانه عن اللغو وعن الرفث ويعني مش كف لسانه بس ده كف لسانه كف جوارح كمان وأي شيء من شأنه يتنافى مع الصوم ي... يمتنع عنه ويقلع عنه لأني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رآه أبو هريرة قال إذا كان يوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إن صار وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أيضا النبي صلى الله عليه قال ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغي والرفث الأدب الثالث اللي يجب أن يأخذ به وتأدب به الصائم وهو الجود ومدرسة القرآن إنه يكون جواد في رمضان يعني يبسط يده أكثر مما يبسطه في الأيام العادي يعني يبذل يبذل وينفق ينفق يتصدق كثيرا يكون كثير الصدقة في رمضان هو طبعا الصدقة الإنسان المسلم يعني مأمور بها نأمور بالتصدق في الأيام العادية ولكن عليه أي على المسلم أن يكثر من الصدقة في شهر رمضان يعني هذا آكد في شهر رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي عليه وسلم جواد ولكن كان أكثر جودا بل كان كما يقول الحديث يعني أجود من ريح المرسلة صلى الله عليه وسلم حينما لقاه جبريل ويدرسه القرآن في رمضان مدرسة القرآن أنك تقرأ القرآن وتدرس القرآن وتكثر من قراءة القرآن والصلاة بالقرآن وكذا يعني في شهر رمضان أيضا الأذب الرابع أنك تعجل الفطر كما أخرت الصيام عجل الفطر النبي عليه الصلاة يذكر لنا أن الخيرية موجودة في الناس لا طالما هم يعجلون الإفطار يبقى فيهم خير سيدنا سهل بن سعد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إنسان يأكل ما تيسر من الأكل المباح أنه تمر أو جرعة ماء ويقوم فيعني في يصلي أول ما يسمع الأزان إنما تفضلش يعد لغاية ما تقول لا لازم يتشاهد يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا عمر ليس عليه دليل إنما الدليل على أن تعجل الفطر ساعة أن تسمع الأزان الله أكبر تبدأ تاكل ما تيسر من التمرات أو الرطبات أو جرعة ناء أو عصائر أو مشاكل ذلك ثم تقول الدعاء للنبي عليه السلام عليهم هنا تفطر على ما تأثر من, من الرطبات أو التمرات فإن لم تجد رطبات أو تمرات على حصوات من الماء بق ماية يعني أو ثلاثة وتدعو بعد ما تشرب أو بعد ما تأكل ذهب الضمى ورتلت العروق، وده الأدب السادس السادس. يباح للصائم أمور يباح له أنه يغتسل لأنه برد جسمه من الحر ومن العطشة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يباح للصائم انه هو يتمضمض واستنشق بس ما يبالغش وهو صائم لان لو تصرب شيء من من جراء المبالغة ولا في المضمضة او الاستنشاق تصرب شيء الى المعدة هيفطر يباح للصائم الحجامة ما لم تؤدي الى ضعف لو قدت الى ضعف تكره انما ما تؤديش لضعف يبقى يباح له أن يحتجم يباح للصائم القبلة والمباشرة دون الجماع يقبل يباشر للزوجة لكن لا يجامع ولكن القبلة والمباشرة لمن قدر على امتلاك نفسه ستنا أم المؤمنين عيشت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإيرابه المباشرة هنا ليست الجماع وإنما هي المدعبة يعني دون الجماع يباح أيضا للصائم إن هو يباح له أن يصبح جنبا يعني يعني يأتي أهله ويتصحر وبعدين هو خلاص يدبك انتهى من الصحوور فإذا بالأزين يرتفع طيب هل يبقى أفتر لأنه جنوب لا ما أفترش إنما هو يغتسل حتى ولو اغتسل بعد الفجر بس أهم شيء أنه يعجل بالغسل علشان يدرك اللي صلاة الجم في الفجر يباح للصائم الوصول الى الصحة ما نوصلش يومين انما عايز تواصل تواصل من ما تفطرش المغرب ويدخل عليك العيشة وتظل بدون طعام وشراب او ما يتنافى مع الصيام لغاية قبل الفجر بساعة هبقى هتاكل ده افطارك وده سفورك في نفس الوقت هذا الوصال اللي هو ابحهلنا النبي عليه الصلاة والسلام. انما ما تواصلش باليومين وبالتلاتة النبي كان بيواصل باليومين وبالتلاتة فالصحابة ونهى الناس على انهم يواصلوا قالوا له يا رشاة ما انت بتواصل قال لهم لا انا لا استقاءاتكم انما انا ابيت لمطعم يطعمني وصاق يسقين انا مزايكم انتم مزاي انا ربنا موكل لملك بيطعمني وملك بيسقين يباح للصائم انه يتسوق طوال اليوم يباح للصائم انه يضع العطر والطيب وللمرأة كذلك في بيتها لزوجيه يباح للإنسان يحط كريمات وأدهان على جسمه أو على شعر يباح للمرأة أن تضع الكحل لزوجها يعني تتزين بيه لزوجها في بيتها يباح للرجل أنه يضع الكحل نوع من أنواع الكحل اللي هو بيجي للنظر يباح له أن يضعه في نهار رمضان يباح للصائم إن هو يضع القطرة يضع القطرة يضعها في ودنه يحطها في عينه حتى لو وجد طعمها في حلقه فهذا لا يفطر لماذا لأن هذه القطرة لم تدخل من مدخل طبيعي أو منفذ طبيعي أو شبه منفذ طبيعي المنفذ الطبيعي هو الثم وشبه المنفذ الطبيعي اللي هو الأنف والدقيقة إن إحنا بنقول دايما إن المريض عفوا الله وياكم لو ما أدارش يفتح بؤل للأكل إيه اللي بيحصل؟ الأطباء بيحطوله خرطوم من أنفه يفضلوا ينزلوه بطريقة معينة هم عارفينها لغاية ما يوصلوا الحاجة دي للمريء قرب المعدة فبتنزل المحليل من خلال خرطوم من الأنف علشان يستطيع المريض أن يتغذى ويعيش فالأنف شبه منفذ طبيعي الفم منفذ طبيعي إنما العين ليست منفذا طبيعيا ولا الأذن ليست منفذا طبيعيا ولا في شبه المنفذ الطبيعي وبناء عليه فالقطرة إذا وضعت في العين أو في الأذن ووجد طعمها في حلقه فلا يفطر، إنما إذا وضع قطرة الأنف يفطر. وإذا كان محتاجها في النهار قطرة الأنف يبقى يضعها ويفتر وعليه قضاء يوم غيره لأنه كده أصبح مريض ومحتاج للدواء ده إنما لو مش محتاجه قوي نقول له أجله لبعد الإفطار بعد المغرب الحقنة وقلنا الحقنة للتغذية الصائم يعني ما يأخدهاش للتغذية إن كانت ضرورية يخذها ويفطر على إنه مريض يفطر ويقضي يوم بعد رمضان إنما لو هو مش محتاجها قوي نقول له أجيلها بعد الإفطار يبقى الحقنة المغزية تفطر الصال أما الحقنة اللي هي مضاد دحاوي لقتل الجراثيم وإبراء الجروح آه مثلا آه مسكنات ما شاكل ذلك فهذه الحقن إذا أخذها يعني المريض او اخذها المصائم فلا يفطر بها حتى الحقنة اللي هي المخدرة بنسميها حقنة البنج لمن اراد ان يخلع درسه عنده درسه وعايز يخلعه فبياخد ابرة بنج لقول ابرة بنج لا تفطر حتى وان اقول لما دخلت المنفى الصبيعي ان له دخلت المنفى الصبيعي انما هي لا تفطر لان هي بتتاخد جوه جلد ودي مش مغزية انما دي يعني تبنج الانسان بتخضره علشان ما يستشعرش الم الخلع بتاع الدرس وكل الدواء محمول كما يقول الشيخ يعني في الاصل في في اباحه هذه الاشياء محمولة على البراءة الاصليه ولو كان فيها تحريم كان بينه النبي وكان بينه الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ يقول وما كان ربك انسيا هنيجي بقى للدرس اللي هو درس اليوم ان شاء الله عز وجل ونقول ان لو رمضان انتهى انما الصيام ما انتهاش احنا عندنا صيام تطوع كتير والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه في صيام ايام كتيرة رغب في صيامها النبي عليه الصلاة والسلام منها ستة من شوال بعد القضاء رمضان في التوف عندك ستة من شوال اي ستة من شهر شوال بس هو يستحسن ان انت تتابع بتبقى لسه المعدة ما خدتش على الاكل ولسه انت عايش حالة الصيام فلو تدخل تاني يوم العيد على طول زي ما بيقولوا كده تنصب عمودهم تاني يوم العيد تبدأ من تاني يوم العيد هتلاقيهم الست ايام مضم بسرعة وانت ما حسدتش لاني لسه معدتك لم تألف محبوبها وهو ايه الطعام والشرام سيدنا ابي ايوب سيدنا ابو ايوب الانصاري يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الظهر. الحديث صحيح موجود في صحيح أبي داود موجود عند الإمام مسلم عند الإمام الترمزي عند الإمام أبي داود وعند الإمام ابن ماجه في سننهم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر ولاحظ كلمة أتبعه توحي بالايه بالالتتابع يعني إن أنت تصوم بعد رمضان على طول انما العلماء قالوا يجوز ان انت تاخدهم على مدار الشهر بحال يجوز ان انت تاخدهم على مدار ويجوز ان انت تاخد يوم من شوال وهو هو نفس اليوم يوم الاثنين او الخميس وتجمع فيه نيات نية أنه يوم من من شوال ونية أنه هو أحد الأيام اللي كان بيصومها النبي عليه السلام وهي الاثنين والخميس أو ممكن تخدهم على أنهم 13 و 14 و 15 من شهر إيه شوال لما كان النبي عليه السلام بيصوم 13 باطلة الأيام القمرية برضو تشوف حديث النبي عليه السلام من صام رمضان بيقول النبي عليه السلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام كصيام الدهر كأنك صمت السنة بحالة كأنك صمت السنة بحالة آآ برضو آآ من الايام اللي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لغير الحاج الحاج ما منفعش يصوم يوم عرفات لا ليه لان النبي عليه السلام لما كان حاج آآ شرب آآ بعتوله لبن شربه في الحديث جايه انما النبي ما صامشي شوال في ما صامشي في عرفة يوم عرفة ما صامهوش إنما غير الحاج غير الحاج يجوز له إن هو إيه إن هو يصوم يوم عرفة يبقى يوم عرفات يعني صن صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الحاج الحاج ما يصومش لوضع العرفات ما يصومش أيضا يوم صيام يوم عشورة ولو عايز طب صن أكتر تصوم يوم قبله أو يوم بعده زي سيدنا أبو أبو قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بيسألوا صيام يوم عرفة قال يعني فائدة ويه قال يكفر السنة الماضية السنة اللي فاتت والباقيه اللي هي السنة اللي احنا فيها طيب وسئل عن صوم يوم عشوراء فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية ربنا بيكفر بيها ذنوب السنة الماضية طيب برضو ستين أم الفضل بنت الحارس بتقول أن ناسا تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا يعني التجادل يعني من الجدل يعني تماروا عند عندها يوم عرفة تماروا يعني الجدل أكثر من الجدل وهم يعني موجودين عند ستين أم الفضل بنت الحارس وكان يوم عرفة والنبي واقف على عرفات صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم يقول النبي صايم وبعضهم يقول لا دم صايم فهي أرادت أن تقطع هذا الجدل فأرسلت إليه يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقضح يعني كوب أو إناء فيه لبن وكان واقف النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير بتاعه على عرفة فإن لما بعد تطلوا الإناء في لبن أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربه رح وخذ شرب النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الواقف بعرفة لا لا يصوم وإنما يفطر ليتقوى على على الوقفة ويتقوى على الدعاء، فهي رضي الله عنها قاطعت الجدل كان داير بين ال بين الصحابة، فعلموا الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام مفتر. طيب. بردو أبو غطفان ابن طريف المري قال سمعت عبد الله سمعت عبد الله ابن مسعود ابن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى اليوم ده رسول الله اليهود والنصارى بيحتفلوا بيبعظموا قوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع عشان نخالفهم لأن النبي دايما عليه الصلاة والسلام يقول خالفوا اليهودة وأن سكانهم بيصوموا يوم عشراء يبقى احنا ايه هنصوم تسعاء وعشراء عشان نخالفهم فرأي الحديث يقول قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمكنش النبي عليه الصلاة والسلام ان يصوم يوم التاسع مع العاشر علشان هو جرى قضاء الله عز وجل عليه فتوفه الله سبحانه وتعالى قل من الصنة ان اللي سوم عشراء يصوم يوم قبله او يوم بعده ولو صام يوم عشراء فقط يجوز يجوز وصيامه صحيح وقال كده قد اصاب الصنة يعني كده فعل الصنة ولو هو صام تسعاء وعشراء او عشراء وحادي عشر يبقى برضو اصاب الصنة لان ده الفعل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمله ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان بصوم أكتر شهر المحرم شهر المحرم كان بصوم النبي عليه السلام أكتر أكتر أيامه كان بصوم أكتر أيامه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مراها عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل شهر يصوم بعد شهر رمضان شهر المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل وأفضل حاجة بتصليها أنت صليت صلاة الفريدة اللي ربنا فرضها عليك أفضل حاجة بعدها بقى صلاة الليل بقى إنك تقوم تصلي بالليل ركعتين تصوم صلي أربعة فدي أفضل صلاة بعد صلاة الفريدة يبى شوف الحديث بقى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل طيب عندنا بقى إيه؟ صيام اكثر شعبان كان نبي عليه السلام بيصوم برضو اكثر ايام شعبان ستين عيشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان يعني إيه؟ ستين عيشة بتقول اني ما شافتش رسول الله صلى الله عليه وسلم كم شهر بحاله خالص الا شهر رمضان يبقى هو الشهر الوحيد اللي كان النبي عليه السلام بيصومه من اول يوم لاخر يوم طيب انما الشهر بقى اللي بعده كان اللي هو كان يعني اكتر صيام صيامه بيصومه اكتر من كأنه يعني قرب من ايام رمضان شهر شعبان كان بيصوم اكتر الايام فيه حتى ان في روايه يعني يقول فيها اصحابي كان صوم حتى نظن انه لا يفطر وكان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم صلى الله عليه وسلم برضو النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في السيوم الاثنين والخميس وده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي بيصوم يوم الاثنين وبيصوم يوم الخميس والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول لنا برضو الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا سيدنا أسامة بن زيد قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك يعني بيسألوا لولا رسول الله يبي الاثنين والخميس فقال إنما إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس يعني الأعمال بتاعتنا الأعمال بتاعتنا اللي بنعملها سواء كانت أعمال صالحة أو أعمال غير ذلك بتعرض على الله عز وجل يومي الاثنين ويومي الخميس فكان نبع عليه السلام بيحب ان يعرض عمله وهو ايه؟ وهو صائم كما في رواية اخرى وأحب ان يعرض عملي وأنا صائم وفي برضه رواية اخرى قال ايه عن يوم الاثنين هذا يوم ولدت فيه في يوم الخميس قال هذا يوم ترفع فيه الاعمال الى الله وأحب ان يرفع عملي وأنا صائم ايضا رغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيامي ثلاثة أيام في صيامي ثلاثة أيام من شهر من كل شهر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أو ثلاثة أيام فإن الحسنات بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر إذا تصوم من كل شهر ثلاثة أيام يبى والعشرة بحسنا يبتدر بثلاثة في عشرة بثلاثين كأنك صمت اللي كأنك صمت الشهر يبقى كل شهر على مدار السنة يبقى كأنك صمت السنة بحلها الحديث صحيح متفق عليه والأيام بقى ثلاثة اللي هو حسنة على صيامها النبي عليه الصلاة والسلام دي بين لنا النبي عليه السلام في إيه في في حديث آخر وهو إيه الحديث اللي رواه ابن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا, يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة يعني 13 و14 و15 يستحب أن تكون أي يعني أيام الصيام من كل شهر ثلاثة أيام وهم 13 و14 و15 حديث صحيح موجود في صحيح الجامع موجود في سنن الترمزي وفي سنن النسائي أيضا النبي عليه السля والسلام رغب في صيام يوم وإفطار يوم زي مين زي صيام مين زي صيام داود عليه السلام كان سيدنا داود يصوم يوما ويفطر يوما ولذلك الحديث سيدنا عبد الله بن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما سيدنا داود عليه السلام ابو سيدنا سليمان كان يصوم يوم ويفطر ويفطر يوم يوم صبر اللي هو يوم الصيام ويوم الفطر اللي هو يوم الشكر يوم صبر ويوم شكر يوم صبر ويوم شكر كان يصوم يوما ويفطر يوما رضي الله عليه السلام من الله ف النبي عليه الصلاه والسلام بيحسنا على هذا الصيام وبيقول لنا إن دا كان أفضل الصيام عند الله عز وجل أفضل صيام ربنا بيحبه أحب الصيام عند الله عز وجل طيب الحديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم وعند النسائي وأبي داود وابن ماجه في سننهم وعند النسائي وأبو وعند أبي داود وعند ابن ماجه ماجا في سننهم أيضا رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام في صيام العشر من ذي الحجة سيام العشر من ذي الحجة وهي فيها حديث صحيح صحاح الألباني في صحيح أبي داود هو أيضا موجود في سنن أبي داود وفي سنن النسائي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه هنيدة ابن خالد رواه عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة زلحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر واول اثنين من الشهر والخميس كان النبي عليه السلام بيصومهم فثبت ان النبي عليه السلام كان بيصوم تسعة, تسعة ايام من من زلحجة اللي هم العشرة اللي اقسم الله عز وجل بهم في سورة الفجر والفجر وليالي عشر فدول ابقوا تسعة ايام بعشرة ليالي عشان كده هم عشرة ايه عشرة ليالي انما هم تسع ايام طيب زي بقى ما فيه آه ايام آه خلي بالكو ما عليش في من ذي الحجة بعض الناس بيقول لا اصيامهم بدعة وان النبي ما صامهمش وكده طيب انت لو سلمنا جدلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه الايام وان الحديث الورد وان كان الحديث صحح وشيخ الالباني ولو لو سلمنا جدلا ان الحديث ده ضعيف اليس الصوم من جملة الأفعال والأعمال الصالحة التي يحبها الله عز و جل ورضاها في أيام من زي العشر إن أي في أي عمل صالح من أفعال العشر الله عز و يحبه أليس الصيام من أفضل الأعمال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصيام لا عدل له والصيام لا مثل له فالصيام لا نظير له في الأجر لا نظير له في الأجر يكفي أن الله قال والصيام لي أو الصوم لي وأنا أجزي به ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله به وبينه وبين النار سبعين خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صح الحديث فعلى كل حال الصوم من جملة الأعمال الصالحة هناك أيام ايضا كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها هناك ايام نهى عنا عن صيامها النبي صلى الله عليه وسلم منها يومي العيدين اول يوم في العيد الفطر حرام انك تصوم وسبحان الله كان قبليه قبليه بيوم كان حرام انك تفطر حرام انك تفطر تاني يوم بقى اللي هو يوم العيد بعديه ها يوم العيد بقى حرام انك تصوم شوف سبحان الله فهكذا المسلم المسلم يسلم وجهه لله عز وجل الله يقول له ده حلال صومه يصومه وده حرام تفطره لا يفطره ثاني يوم الله عز له ده حرام تصومه آه يبقى لا لا يصومه وتفطر فيه يبقى يفطر فيه فالإنسان يسمع ويطيع لمولاه سبحانه وتعالى فسبحان من جعل الصوم في هذا اليوم حراما وكان بالأمس الفطر حراما اه فسبحان الله عز وجل فاول يوم العيد الفطر الصيام فيه حرام لازم انك تصوم السته من شوال تنصبهم من أول يوم من, من تاني يوم من ثاني يوم العيد اليوم الثاني لايام العيد لان احنا عارفين العيد الفطر يوم واحد هو المفروض يوم واحد بس احنا عرفا كده يقولوا ايه ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد انما آآ يعني آآ تاني يوم العيد بتبدا تصوم السته من شوال لو, لو اردت تاني يوم العيد لو عليك يوم قضاء من رمضان افترته بعذر ممكن انت تصوم تاني يوم رمضان براحتك فانما اول يوم حرام الصيام فيه كذلك اول يوم عيد الفطر حرام الصيام فيه اول يوم صيام في عيد الفطر حرام برضو الصيام فيه هتقول يعني يمكن ممكن ان انا اصوم تاني يوم وتولك برضو لتاني يوم ولا تالت يوم لندقاء من التشريق والحديث جاي تاني دلوقتي فدليل عدم صيام او النهي عن صيام يومي العيدين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابو عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيدة مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان يعني عيد العيد الفطر أو اليوم عيد الفطر وثاني وووأول يوم عيد الأضحى هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من, نسك من, نسك من نسككم كم من نص من نص كم النص الذبح يعني يبقى أنت أول يوم بتفطر في في في أول يوم في في العيد الفطر وده حرام إن أنت تصوم فيه واليوم الثاني اليوم اللي هو أول يوم من أيام العيد ال الأضحى بتاكل من الزبيحة بتاعتك الأضحية بتاعتك فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن صيام يومي يوم العيدين أيضا أيام التشريق وتلاحظ إن تاني يوم العيد هو أول يوم التشريق ثالث يوم العيد هو تاني أيام التشريق. رابع يوم العيد هو ثالث أيام التشريق اللي بينتهي عندها التكبير وبينتهي بعد عصرها الزبحة خلا. من فعش تذبح بعد إيه عصر آآ آآ ثالث يوم ال ال الأيام التشريقه. سيدنا أبي مرة مولى أم هاني بقول أنه ااا دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص. فقرب إليهما طعاما فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فكنهم لما دخلوا عند سيدنا عمرو بن العاص حطمهم طعام فواحد فيهم قال أنا صائم إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق سيدنا مالك قال هي ايام التشريق طيب والست عيشة وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهادي يبقى اللي في اللي في الحج وما عندهوش هادي يبقى يرخص له ان هو يصوم ايام الايه ايام التشريق طيب لانه ما هو مسقش الهادي يبقى يصوم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ايام التشريق بقى هي الايام قلنا اللي بعد يوم النح اختلفوا في كونها يومين او ثلاثة رايح انها ثلاث ايام سميت ايضا ايام التشريق لان العرب ما كان عندهم تلاجات زمان وما وكانت اللحمة لابد انه ما يحفظوها بشكلية معينة وطريقة معينة علشان يحفظوها اكتر مدة ممكنة ينتفعوا بها فكانوا يعني يقطعون اللحم زي ما نقول كده ترنشات ويشرقونها يعني يحطوها في الشمس حتى ان هي تتصفى من ميتها وبعد كده يغرزوها في الدهن سياحوا الدهنة ويغرزوها فيها فتعيش في الدهنة اللحمة مدة كبيرة يعني كأن ال الشمس صفطها خالص من الميه نشفتها من الميه فتتحط في الدهنه تشرب من الدهنه تعيش شهور ده اسمه ايه تشريق اللحم التشريق فيقولوا ان كانوا هم بيحطوا الاضاحي بتاعتهم تشرق في تنشر في الشمس وقيل ان سميت ايام تشريق لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل ايضا فيها لان صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق يعني تكبير دبر كل الصلوات واقوال كتيرة في معناها ايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيما نهى عن عدم صيام يوم الجمعة منفرد يعني نهانا النبي نحن نصوم الجمعة لوحده يوم الجمعة الواحدة عايز يوم اليوم الجمعة يوم يوم 빠른 وهو يوم بعده سيدنا ابو هريرة قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده شوف النبي عليه والسلام يقول لك повhu متصومش يوم الجمعة الواحدة انما عايز يوم اليوم الجمعة صوم يوم قبله يبقى يوم الخميس الجمعة او جمعة والسبت. وده حديث متفق عليه برضو نهانا النبي عليه السلام عندهم يوم السبت منفرد يبقى سوم يوم السبت يبقى سوم يوم قبله او يوم برضه بعد سيدنا عبد الله بن بصر سلمي سلمي بيروي عن اخته, عن أخته الصماء يقول أن, تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبه او عود شجرته فليمضغه ما تصومش يوم السبت الوحده ولو كنت صايم ومش وجد اكل خالص ولقيت عود عود لحاء عنبه يعني ورقه عنب أو, او او عنقود عنب فاضي امضغه ولو ما لقيتش غير عود شجرة يعني عرق صغير من الشجر الرفيع كده امضغه المهم ان انت تفتر انما ما تصومش في هذا الايه في هذا اليوم برضو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ان احنا نصوم النص الثاني من شعبان ما لم تكن دي عاده ليك يعني ايه ليك يعني انت بتصوم السنة بحالها يعني كل كل السنه بتصوم 52 خميس و13 14 و15 انت مواظب على كده طوال العام يبقى اذا انتصف شعبان هتصوم الايام اللي لك من شعبان اللي هي ايه اللي هي الاثنين والخميس والايام اللي باقيه هيبقى هي قدامك اسبوعين هتصوم فيهم ايه اثنين وخميس اثنين وخميس تمام يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصوم فلا تصوم حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه وموجود في سنن أبي داود وسنن الترمزي وسنن ابن ماجه بالالفاظ كلها متقاربه الشاب النبي عليه الصلاه والسلام بينهانا فيها ان احنا نصوم ان احنا نصوم النص الثاني بينهانا عن صوم النصف الثاني من شعبان ما لم تكن دي عادتك ان كانتش عادتك انت ما بتصومش طول السنه اذا ما تصومش النص الثاني من شعبان بسوم طول السنة يبقى تصوم النص الثاني من شعبان عادي وعنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم انت ما بتصومش طول السنة ما تجيش قبل رمضان وتصوم ليومين او تصوم تصوم تصوم ليوم او يومين قبل رمضان لا انما ي... فاخد ايام شعبان يعني انما لو انت بتصوم طول السنة يجوز ليك انك تفعل هذا تصوم قبل قبل رمضان بيوم تصوم قبل رمضان بيومين مفيش مشكلة وانهالى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك اللي هو يوم الشك اللي هو الليلة اللي احنا فيها دي اللي هي ليلة اللي التلاتين اللي هي بتبقى ايه يوم تسعة عشرين بالليل ده اسمه ايه يوم الشك لان بكرة الناس بتشك لو احنا طبعا مفيش حسابات ده فلاكيد لوقت دقيقة كده كانت الناس زمان مفيش الحسابات دي الدقيقة والحاجات دي ولا الرؤية بالمجاهر الالكترونية والحاجات دي فكانوا الناس بيعتمدوا على الرؤية العينية فكانوا لما ييجوا يبصوا مايلوش الغيم كتير جدا والصعب متكسفة او في قطرة في الجو وتحول بينهما وبين رؤية الهلال فكانوا مش عارفين ان بكرة المتمم لشعبان ولا بكرة رمضان فاكان اليوم ده بسموه يوم شك إحنا مش عارفينه متم ليش عبان ولا أول يوم من رمضان عشان قصسموه يوم الشك عشان كذا نبي نهى عن صيام هذا اليوم نهانا عن صيام هذا اليوم يبقى اليوم اللي هو إيه اليوم الثلاثين اللي هو ب برؤيته بتبقى بالبان زي الليلادي كده اللي هي ليلة الثلاثين إحنا نر تسعة وعشرين يبقى الليلة دي ليلة ليلة الثلاثين تطلعنا في الهلال فلم نره يبقى اليوم بكرة بقى هو ده اللي ما نهانا النبي عليه السلام ان احنا, احنا نصومه وهو ده اسمه يوم الشك يبقى هو ليلة الثلاثين يوم تسع عشرين وهو ليلة الثلاثين طيب سيدنا عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم طيب افرض اليوم ده كان يوم اثنين او يوم خميس طيب وانت بتصوم طول السنة يبقى لك انك تصومه اه وتخرج من النهي انما لو انت ما بتصومش اه طول السنة وجيت عايز تصوم اليوم دوه اليوم شاك نقولك لا ما تصمهوش لان النبي نهى عن صيامه لمن لم تكن ذلك ايه طيب برضو النبي عليه السلام نهانا عن صيام الدهر وان افطر الايام المنهي عنها ما تصومش السنة بحالها حتى لو كنت هتيجي في العيدين هتفطر اول يوم العيد الفطر اول يوم العيد الاطحى وحتى لو كنت هتفطر الايام اللي هي ايام التشريق انما مفيش حاجه اسمها انك تصوم السنة بحالها عايز تصوم ثم احب الايام الى الله وصيام داوود احب الصيام الى الله صيام داود كان صوم يومه نفطر يوم انما هتصوم كل يوم كل يوم النبي عليه الصلاه والسلام عن كده قال الا صام ولا افطر قيل ان هو بيقيل على النبي عليه الصلاه والسلام مقيل ان هو بيقول كانه ما صامش ولا افطر فسيدنا عبد عبد الله ابن سيدنا عبد الله ابن ابن عمرو عن سيدنا عبد الله ابن عمرو قال رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك تصوم الظهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت أو نهكت لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد أو صام الظهر صام الأبد يعني صام الظهر بحال السنة بحالها يعني فأسفل احنا إحنا ايه اللي بيصوم السنة بحاله لا أنا أقصد بصوم اثنين وخميس لما الكلام هنا إذا بصوم كل يوم كل يوم كل يوم يصوم السبت والحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة السبت وعلى قواعد إذ دوى نهى عنه النبي عليه السلام قال لا صام من صام الظاهر يعني كأنه لم يصم وسيدنا عبد سيدنا النبي سيدنا عبد الله ابن عمر كان بيصوم كل يوم والنبي عصى النهاية عن كده وقال له هتضعف وصحتك هتروح فهو أصر له صلى الله عليه وسلّم عنده قوة فسأب النبي على السما ولم ينتصح رضي الله تعالى عنه فاللي حصل النبي عسلم قاله انت بتصوم الظهر بحال, بحال وكمان بتقوم الليل بحال فانت كده عينك هتوجعك وتتعب عينك هتنهك من من من قلة المأكل والمشرب وقيام الليل بطوله فسيدنا عبد الله كمل فسبحان الله يعني عجز بعد ذلك عن الصيام فكان يقول يا ليتني اخسته بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو قتاده قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم أنت بتصوم ازاي يا الله طبعا كلمه اغضبت النبي عليه الصلاه والسلام. فغضب رسول الله صلى الله من قوله فلما راى عمر عمر الغضب يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فحب انه يخفف عن سيدنا النبي عليه الصلاه فماذا قال سيدنا عمر قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ولا يزال سيدنا عمر يردد هذه الكلمة حتى سكن الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين فقال يا رسول الله كيف بمن بيلطف بأ الجو سيدنا عمر فبيقول للنبي عليه السلام بيسأله النبي عليه السلام بأس سؤال لربما يكون هو ده السؤال اللي كان عايز يسأله رجل وما سأله اليش كويس وان كان سيدنا عمر بيلطف الجو بعد النبي ما غضب فبيقول له يا رسول الله كيف بمن يصوم الظهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا افطر يبقى لك لكنه كأنه لا صام ولا افطر آه كأنه لا ولا أفطر. تعب نفسه بس. ليه ليه تعب نفسه كده لأن النبي يقول لا صام ولا أفطر. لأنه هو خالف الهدي خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واللي خالف هدي النبي عليه السلام فعمله هو عم فعمله هو أبا المنثور. لأن ربنا عزوجل يقول فقدين إلى ما عملوا من عملين فجعلناه أبا المنثور. لإنه إيه؟ لإنه عمل لم يوافق الشرع وقبول الأعمال له شروط شروط القبول لعمل ثلاثة. الإسلام احنا مسلمين الحمد لله الشرط الثاني الإخلاص لابد أن توفر شرط الإخلاص في العمل وإلا لم يقبل والشرط الثالث وهو موافقة سنة نبي صلى الله عليه وسلم أو موافقة شرع الله سبحانه وتعالى أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن تصوم وزوجها موجود يعني مش مسافر حاضر يعني إلا بإذنه إذا هو أذن لها في الصيام تصوم لم يزل لها لم يزل لها فلا يجب عليها ان تصوم حتى تستئذن زوجها تقول له يا ابي فلان انا بكره ان شاء الله صايمه هل تسمح لي فان سمح لها صامت والا لم تصم انما نهاها النبي ان هي تصوم زوجها شاهد طب زوجها مسافر تصوم بقى ما خلاص انما قد يطلبها زوجها بالنهار فهي تكون صايمه فيعني كده هي تكون صايمه باذنه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها وبعلوها شاهد إلا بإذنه بعلوها شاهد يعني حاضر الحديث متفق عليه شاهد يعني موجود قاعد معها في البيت موجود في البلد يعني مش مسافر لا تصم المرأة وبعلوها شاهد إلا بإذنه طيب بكده نبقى انتهينا من, من الصيام اتممناه بفضل الله بالمرة كده هناخد الاعتكاف عشان نبقى اتمنا الامر كله ان شاء الله عز وجل. الاعتكاف بيكون في العشر الاواخر من شهر رمضان وهو الاعتكاف سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام شرع لنا الاعتكاف التماسا للخير وطلبا فيها لليلة هي عند الله عز وجل خير من ألف شهر وهي ليلة القدر فالإنسان بينقطع في هذا الاعتكاف بيخلو فيه مع ربه بينقطع عن الدنيا وعن مشاغل الدنيا وعن ملاذ الدنيا وينشغ فيها وينقطع فيها عن الاله عن الزوجة وعن الأولاد فينقطع فيه عن كل ذلك ويصل نفسه بالله عز وجل يخلو بربه سبحانه وتعالى ما بين صلاة وما بين صيام وما بين قراءة لقرآن ومدارسة علم ومشاكل ذلك فهو ده اعتكاف نحن نعدش في المسجد معتكفين ونعد تكلم في أمور الدنيا وشفت الثورة إلا حصل وشفت البلد إلا حصل يبدأ ما هواش اعتكاف إنما الاعتكاف انقطاع عن الدنيا وتواصل مع الله سبحانه وتعالى وانقطاع بعباد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 سورة القدر. ستنا ستناعيشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يجاور يعني اعتكف. يجاور يعني اعتكف. يجاور في المسجد يعني. وكان النبي يحس المسلمين أن يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فيها هذه العشر وآخر ليلة القادة خير عند الله عز وجل من عبادة الفشا وعنها أيضا ستين عيشة رضي الله عنها أن الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر وآخر رمضان وده حديث أدق ان الآمل وترية في رمضان في العشر أو آخر نلتمس فيها ليلة القدر. النبي عليه السلام يقول من صام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ده آ... حس من النبي عليه السلام إن إحنا نقوم هذه الليلة يعني نقوم نصلي فيها طوال الليل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آ... النبي عليه الصلاة والسلام يعني حسنا في خلال هذا هز... خلال هذا الحديث على ان احنا نقوم هذه الليلة ونحتسب أجراها عند الله. من قام ليلة القدر يعني إيمانا يعني إيمانا بسن نياتها عارف أنها سن مؤمن إن قيامها سن واحتسابا أي أنه يحتسب أجر قيام هذه الليلة عند الله سبحانه وتعالى يعني كنقول يا ربي أنا هقوم الليلة دي وعايز الأجر منك أنا لا أبغي الأجر إلا منك منك وحدك. فمن قام ليلة غف... الله عز وجل يغفر لمن قام هذه الليلة إيمان واحتسابا كل ذنوب اللمم بتاعته اللي فعلها طوال العام أما الذنوب الكبائر فهي مفوضة إلى الله يوم وكل إليه إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب بها سبحانه وتعالى أما الذنوب اللمم الصغائر فالله عز وجل يغفرها لمن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا ولا اعتكاف جماعة الخير لا يكون إلا في المسجد ما ينفعش الواحد يعتكف في البيت نقول لا ما ينفعش الاعتكاف لا يكون الا في المسجد لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يبقى بينت لنا الايه ان الاعتكاف انما يكون في المسجد لا غير وايضا سنه النبي عليه الصلاه والسلام النبي لما سمعتكف في البيت انما اعتكف في الايه في المسجد فدل ذلك على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد ويستحب للمعتكف ان يشغل ان يشغل ان يشغل نفسه بطاعه الله او يشغل نفسه بطاعه الله سبحانه وتعالى ما بين صلاه وقراءه وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا يستحب له مدرسه العلم والدعاء ونحو ذلك من كل الأمور التي من شأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكره للمعتكف أنه يشغل نفسه بما لا يعنيه آه يعني آه آه يتكلم في أمور لا تعنيه آه يعني آه يجي في سيرة الناس يعني زي احنا مقولوه كده يتحدث عن الناس وعن يقع في أعراض الناس ويتكلم يتكلم ف... بسموه فضول الكلام الكلام اللي هو ملوش لازم. الكلام إما لك وإما عليك فكن حريصا أن كل كلام لك وفي ميزان حسناتك بيرد لا ينشغل بعمل لا يرضي الله عز وجل فيكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل كما يكره له الإمساك عن الكلام يعني مش معنى ذلك يعني أنه يمتنع عن الكلام كلياته. واللي يكلمه ما يردش عليه نقول له لا إنما يتكلم بما يقربه إلى الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللي يظن أن الصيام عن الكلام والامتناع عن الكلام يقربه من الله فهذا ظن خاطئ يباح للمعتكف الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة اضحكته ويرجع مفيش حد يشتري له شيء من من السوق يفطر عليه او يكونه مثلا مش له حد ممكن يخرجه ويعود في التاو حاجة لابد منها يباح له انه يصرح شعره يباح له انه يحلق رأسه يباح له انه يقلم اظافره يقص اظافره يباح له انه ينظف بدنه يعني يغتسل يباح له مثل هذه الـ الـ الـ الاشياء الاعتكاف يبطل اذا خرج المعتكف من المسجد بغير حاجة اذا خرج بغير حاجة يبطل الاعتكاف ان كان متزوجا ووطى اهله وقع على اهله يبطل الاعتكاف فيش واحد يقول انا رايح البيت اجيب حاجة من البيت وبعدين يروح هناك فيقع على اهله ويرجع نقول له بطل الاعتكاف بطل جدا. ويجوز ان الانسان يعتكف يعني جزء من الـ من الـ إنما طبعا من أراد أن يعني يصيب الصنة فليعتكف اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول في اعتكاف مؤقت ان انت تعتكف الليل تصلي مع الجماعة بعضهم يقول ان انت يجوز انك تعتكف جزء من الوقت ساعة بالنهار تعتكفه أو ساعة بالليل يعني هذا يجوز وان كان ما فيش عليه دليل إنما لا بأس ان الانسان يعتكف سويعات يصلي فيها قيام الليل مع الجماعة المعتكفة او يسمع معها معهم درس علم ينتفع به في دنياه وفي اخرى لبس من ذلك فالامر واسع ولا نضيق واسعا زكاة الفطر هي يعني زكاة واجبة على كل مسلم زكاة الفطر واجبة على كل مسلم دليل وجوبها ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عمر وقال فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة الصاع أربع أمدات والمد هو ملء الكفين للرجل المتوسط الكفين المتوسطين يعني يعني ما يكونوش كفين صغارين جدا كمثل كفين الطفل ولا كفين عراض جدا الواحد يبيده عاملة زي مطرحة الكف الواحد ياخد كيلو لو حطناه كده يشيل كيلو اه اه شعير او كيلو او لا يعني كفين متوسطين كف الرجل المتوسط فيبقى عرفنا الصاعة صاع من تمر او صاع من شعير وده بيكون على العبد اللي تحت سي... تحت خدمة سيده وعلى الحر يعني السيد يطلع عن العبيد اللي عنده او العبد اللي عنده زكاة العبد على سيده ويطلع الحر يطلع عن نفسه او يطلع عنه ولي امره وايضا الذكر والانثى يعني بشكله هي زكاة واجبة على الذكر دون الأنثى أو على الأنثى دون الذكر لا واجبة على الذكر وعلى الأنثى كذلك هي واجبة على الصغير والكبير يعني حتى الطفل لما أول ما بينزل من بطن أمه فبيبقى عليه زكاة موجود برضو واجبة على الصغير وعلى الكبير من المسلمين النبي عليه السلام أمر أن زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني ساعة أن يخرج الإمام على الناس فيقول استقيموا عشان صلي بيهم العيد خلاص يبقى كده خلاص ما ينفعش بقى تطلع صدقة الفطر خلاص انتهت كده وقتها هيخرج صلى بالناس خلاص انت انتهى وقتها اللي خرج بعد صلاة الفطر بعد صلاة العيد الفطر يبقى كأنها صدقة وليست زكاة فطر حديث اللي احنا تناولنا ده حديث سيدنا عبد الله بن عمر هو دليل وجوب زكاة الفطر على المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحرد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا حديث متفق عن عند البخاري ومسلم وعند الامام الترمزي في سننه وعند ابي داود وعند النسائي وابن ماجه في سننهم طيب ايه حكمتها بقى ده حكمها اللي احنا سمعنا نعرف مها ده حكمة ايه حكمتها حكمتها يبينه حديث سيدنا عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث يعني ربنا بيطهر بها الصائم من الكلام اللغوي والرفث الواقع منه الانسان لا يخلو في أيام صيامه أن يكون تلفظ بلفظات هكذا أو هكذا أو تحدث بلغو من الحديث أو باطل من الحديث ف بيكون تهرى للصائم من اللغو والرفظ وكذلك هي طعمة للمساكين يعني بنطعم فيها المسكين فمن أدى هذه الزكاة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة سيدنا عبد الله بن عباس يقول فمن أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات متحسب شبق صدقة فطر نمت تحسب صدقة من الإيه من الصدقات العادية يعني تمام زكاة الفطر على من تجب تجب زكاة الفطر على الحر المسلم الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله عنده قوته وقوت عياله يكفيه يوم بليلة اللي بيزيد عنه وخرجه وإفرد زاد عنه حاجات قليلة يخرج الحاجات قليلة فاتقوا الله ما استطعته وتجب عليه عن نفسه يطلع عن نفسه وعن من تلزموا نفقاته يطلع عن أمه, عن أمه وعن أبيه وعن ابنه وعن بنته ويخرج عن ابن ابنه وبنت ابنه وابن بنته وبنت بنته وكذا كل من وعن جده لأبيه وعن جده لأمه أجداده لجديه لأبيه جديه لأمه يخرج عنهم لأن نفقتهم واجبة عليه ودل سبب في وجوده فنفقتهم واجبة عليه يخرج عنهم يبقى ويخرج عن نفسه أو تجب عليه عن نفسه وعما تلزمه نفقته كزوجاته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين لو عنده خدم مسلمين يخرج عنهم سيدنا عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون يعني اللي, اللي بيشتغلوا عندكم وبتمونوهم تمونون يعني بيخدموكم يعني قدرها قدرها قدر زكاة الفطر الواجب عن كل شخص نصف صاع من القمح نص صاع من القمح قلنا الصاع اربع أمداد يبقى نص الصاع مدين كبشتين كده ايه حلوين كده متصلحين من الايه من القمح طيب مش موجود القمح لأن القمح طبعا أغلى من الايه من القمح احنا بنعمل منه منه العيش اللي هو الايه الدقيق ده الطحين يعني طيب أو صاع من تمر مش موجود القمح يبقى نطلع صاع من قمح اربع أمداد من القمح من من التمر لو موجود مش موجود القمح هنطلع تمر اربع امداد يبقى لو موجود القمح هنطلع نص صاع لو موجود مش موجود القمح وموجود الطمر هنطلع اربع امداد من الايه من التمر اللي هو بسموه احنا صاعه او كان زبيب نطلع برضو اربع امداد صاع من زبيب او شعير او قت او اقت اللي هو ايه الاقل ده يا اما ان هو اللبن المجفف يا اما ان هو الجبن الجبن يعني الجبنه يعني اللي احنا بنصنعها من الايه من اللبن او غير ذلك مما يقوم مقامه من غلب قوه اهل البلد زي الايه الارز وزي الدورة ممكن في بلد غالب القوت عندها الرز زي البلد السواحلية اللي عايش على سواحل البحر أو الأنهار بيأكلوا دايما رز ويأكلوا سمك وكده فالوجبة الأساسية بتكون عندهم على الصفراء الرز ده اسمه غالب قوت أهل البلد أو الدورة عند بعض الناس ونحوها مما يعتبر قوتا يبقى ممكن تطلع رز اه نطلع رز صعب من الرز او صعب من الزرة اما كون الوجب من القمح نصف صعفة لحديث عروة ابن الزبير الدليل نصف الصاع ايه ان ستنا اسماء بنت ابي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحرة منهم والمملوك مدين من حنطة او صاعا من طمر بالمد او بالصاع الذي يقتاتون به المكيال اللي هم بيكيلوا به فهي كانت بتطلع مدين يعني نص صاع من الحنطة لو كان هذا لا يكفي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحح له هذا الامر وكان يعني قال لها انك تطلع صاع بدل المدين لما لما كان مدين من الحنطة فكان فيه اقرار به اما كون الواجب من من من غير القمح صاع فلحديث ابي سعيد الخضري قال كنا نخرج كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من طمر او صاع من اقث او صاعا من زبيب وده دليل الايه انك تطلع صاع من غير الايه من غير القمح اي اصناف غير القمح هتطلع صاع انما قمح هتطلع نص صاع ولم يجز عامه الفقهاء ولم يجز عامه الفقهاء اخراج القيمة واجازه ابو حنيفة الامام النووي ذكر ذلك في شرح امام مسلم عمت الفقهاء قالوا لا يجزي أن نعدل عن الطعام إلى القيمة كتير من العلماء قالوا اللي يطلع القيمة في زكاة الفطر لا تجزئ وكانوا ما طلعش ال ال ال الزكاة بتاعته أما الإمام أبو حنيف هو الإمام أبو حنيف خارق خارقا بسيطا يعني استثناء يعني بسيط جدا ولكن الناس أخذوا يوسعون الخرق حتى جعلوا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأصل أو الاستثناء أصلا والأصل جعلوه استثناء الأصل من فطر جعل فطر ده استثناء وجعلوا الأصل هو لإخراج القيم معنى منبو حنيفة لم يخالف النبي عليه السلام ولكن قالوا يا جوز إخراج القيمة للضرورة والضرورات تقدر بقدرها يعني احنا عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحذرات وهذه قاعدة نقيدها بقاعدة اخر وهي ان الضرورة تقدر بقدرها انما الناس اخذوا يوسعون في الخرق حتى صار الاصل استثناء والاستثناء اصلا يعني قلبوا الموازين فأصبح الناس بتطلع وتستسهل دلوقتي القيمة وكانه أرحم على ال... أرحم على الفقير من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الفقير محتاج للفلوس دلوقتي أكثر وانتهى كما كان في عهد النبي عليه السلام في دنانير وكان فيه دراهم ما خرجش للنبي وكان الفقراء أكثر موجودين في عهد النبي أكثر تمسحابا كان, كان كلهم فقراء وللنبي عليه السلام ما خرجش للقيء لأن زكاة المال تخرج مالا وزكاة الفطر تخرج فطرة، وزك تيجي تيجي في هذه الأيام وتجد مخلفة عظيمة جدا نحن أمة مساجد تجد الناس تيجي تقول لك أنا ناوي ص زكاة الفطر بتاعتي ااا أحولها الأشياء عينية. أنا عايز زكاة زكاة المال زكاة المال بتاعتي أح أحولها ل لأشياء عينية. يعني أنا هطلع على تلاف جنيه زكاة مالي. أنا عايز أجيب بيهم شنط للأولاد للمدارس عايز أجيب بيهم هدوم للمدارس وعايز أعمل لهم شنط كده بمناسبة رمضان وتقول له ده هذا لا يجوز زكاة المال لا تخرج إلا مالا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إذا تحولت من القيمة من زكاة المال من من كونك تخرجها مالا إلى أنك أنت تتحول الأشياء عينية هذا في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولربما تجد ان زكاتك لم تجزئ لانك خالفت النبي عليه الصلاه والسلام لان احنا منذ قليل قلنا ان قبول الا قبول العمل ثلاثه الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني الاخلاص الاخلاص والشرط الثالث موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقة الشرع وانت بفعلك هذا قد خالفت شرع الشرع وخالفت نهج النبي صلى الله عليه وسلم وادي النبي صلى الله عليه وسلم فنخشى ان تقبل منك نخشى ان تكون هذه الزكاة غير مقبولة لانها اخللت انت فيها من شروطها اخللت شرطا فيها عظيم شرط عظيم انت خلت به وهو موافقة الشارع موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نخشى ان تكون هذه الزكاة غير مقبولة ويجي الاخر ويقول انا اهيد ان انا اخرج زكاة الفطر مالا يقول له يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها طعام وأنت لست أرحم على على الفقير والمسكين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ده كان زمن وهذا زمن الزمن ده والناس محتاجة فيه للفلوس أنت تعدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي اتهت على النبي وأنت لقيتها يا أخي يا أخي ياسعك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ياسعك فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله النبي عمله انت ياخي ما تعدلش على النبي عليه الصلاة والسلام ده كثير من العلماء قالوا من عدل من ال من عدل عن الطعام الى القيمة زكاته لا تجزئ خاف يا ياخي خاف على دي لا لانت تيجي يوم الايامة تقف بين هذا الله عز وجل فتجد ان عملك كان هبا منصور لانك خالفت فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يا جماعة اعمل اللي انت اعمل اللي النبي عمله يسعوك ما واسع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا, يا ربنا يقول وما اتكم رسول فخذوه ومناكم عنه فانته يقول الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه كل هذا مش مكفيك أدلة في فعل النبي عليه الصلاه والسلام وقول النبي عليه الصلاه والسلام اللي فعله النبي فعله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسعك وفعله لذلك يعني نقول ان انت, إنت محرج ان انت تخبط على ماب الفقير وتدينه الشنطة فيها حبوب يا اخي روح اقرب مسجد ليك من مساجد السنة وعطيني الزكاة الفطر بتاعك مالا وقل له يعني انا اوكلك انك تخرج هذه الزكاة عني حبوبة لان انا معرفش الناس وانا محرج ان اروح اودي الناس حبوب يبقى انت كده عطهاله يخرج عنك بالوكالة لان زكاة الفطر يجوز فيها الوكالة و زكاه المال كمان يجوز فيها الوكال انك تدي ما زكات مالك للانسان تثق في دينه وامانته وتقول له خرج عن الزكاة يعطيها للفقراء والمساكين اصرفها يا اخي في المصارف لذلك الشيخ بيرد يقول قلت وقول ابي حنيفه مردود لماذا قال لانه وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسية فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ومن غير تأويل ده كلام الشيخ وكلام عظيم جدا كلام معتبر جدا جدا كلام الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى زكاة الفتر لها وقت اللي اخرجها. عندنا ثلاثة أوقات وقت أداء فاضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي خرجوا الإمام الصلاص وهو كان بيخرج النبي عليه السلام من ساعة رؤية هلال شوال إلى ساعة خروج الإمام على الناس للصلاة صلاة العيد إذا من ساعة إيه؟ من ساعة ما يقولوا بكرة عيد رؤية بانت والهلال شوال بعد كان بيبدأ انه بعد يسام يخرج هو والصحاب، وهناك فعل جائز وهو فعل سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة, ما زكاة في الفطري قبل العيد بيومين قبل يوم العيد بيومين وهناك وقت يسموه وقت ايه؟ وقت قضاء للي هو لم يتمكن لعذر ان هو يخرج الزكاة بتاعته في وقتها فاخرجها بعد صلاة العيد الشيخ ابو بكر جابر الجزائري في كتاب منهاج المسلم يقول ان هذا وقت قضاء يجوز ان هو يقدر ان هو لم يتكاسل وانما تأخر عن ادائها لعذر وعذر مقبول شرعا فيبقى وقت اداء فاضل وقت جواز وقت قضاء والله اعلم الشيخ عنام في الكتاب يقول وقت خراجها وبيسق لنا حديث سيدنا عبد الله ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج آآ آآ الناس الى الصلاة و... وده حديث متفق عليه و... وجوز تعجلها لمن لم يقبضها يقبضها من العاملين عليها قبل الفطر انت ممكن تديها لل للعاملين عليها اللي احنا بنقول مثلا مساجد السنه اللي هم بياخدوا فلوس من الناس ويحولوها ل لحبوب وكده ويطلعوها ممكن تديها لهم قبل يوم الفطر بيوم او يومين تديهم الفلوس وهم ايه يحولوها سيدنا نفع قال كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين هو ده يوم الايه الوقت الايه وقت الجواز اللي هو فعل سيدنا عبد الله ابن عمر الشيخ هنا بيقول لنا ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر. لان عذر ما فش ل لغا... فيش عذر يبقى ما ينفعش انها تقضى، آه، ما ينفعش إنها تؤدى قضاءً. إنما في عذر يبقى ينفع انها تؤدى إيه قضاءً. سيدنا عبد الله بن عبس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أدىها بعد الصلاة فهي صدقتهم من الصدقة والحديث ذكرناه قبل كده وده حديث صحيح حديث متفق عليه الحديث في بتاع سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو رواه سيدنا نافع كان ابن عمر يعطيها الذين أقبلوناها يعني يعطيها الفقراء يعني أو يعطيها الناس اللي بتاخد الفلوس مثلا بتحولها سواء كان ده أو ده كانوا يعطونا قبل الفطر بيوم أو يومين ده حديث صحيح في موجودة البخاري ووجودة المسلم المصارف بقى بتاعتها بتاعت زكاة الفطر تو أعطاها صدقة الفطر آآ آآ للمساكين وللفقراء زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقويص الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وطعمه للمساكين وطعمه للمساكين في بعض العلماء يقول لك الفقراء هم المساكين وفي بعض العلماء يفرقون بين الفقراء وبين مساكين وهذا تفصيل تجده عند الامام الشيخ سيد سابق رحمه الله عليه في فقه السنة يعني ذكر هذا الكلام بعضهم يقولوا المسكين ما من لا يجد قوت يومه وبعضهم ويقول بعض الأخرى أن الفقير هو الذي يجد قوت يومه وبعض العلماء يعكسوا ذلك يقول لك الفقير هو الذي يجد قوت يومه والمسكين هو الذي يجد قوت يومه إنما على كل حال مصرفها الفقراء والمساكين مصرف زكاة الفطر الفقراء والمساكين لما كده احنا بقى خلصنا الحديث عن زكاة الفطر ولو في أي استفسار نبعث الأسئلة على صفحة التواصل هنتكلم بس عن حيثة صدقة التطوع عشان كده بقى أتمين الحديث كله يستحب الإكثار من صدقة التطوع وبالذات كمان في رمضان لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبات إن أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء والله واسع عليهم يبقى إن كانت الصدقة يعني مستحبة في جميع أيام العام إلا أنها أكد في شهر رمضان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا, ممسكا تلفا يا رب اعطي اللي بينفق واخلف عليه ويا رب الـ الـ الـ لا تعطي أمسك على المعطي وأتلف له مال على, على الممسك واتلف له مال يعني الملك يدعو بـ بـ بإن ربنا يخلف على المعطي وملك يدعو بإن ربنا يتلف مال الممسك ونسأل الله العفية وأولى الناس بصدقة المسلم أهله وذو رحمه يعني الأقارب الفقراء هم أولى بالصدق من الأقارب اللي لبعد والأهل الأهل هم أولى بالإيه بالصدقات أيضا المسلم أولى بالصدق من غير المسلم وإن كنا يجوز إن إحنا ندي غير المسلم يعني تأليف لقلبه وطمعا في إسلامه كما يقول أهل العلم آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة يبقى الفقير الابعد انت ما بتدينه الصدقة بتاخد اجر الصدقة فقط اما اذا كان فقير قريب قريبك يعني من زوج رحمك ومن اهلك فلك فيه اجران او لك فيه اجرين اجر الصدقة واجر صلة الرحم وده حديث صحيح والحديث بتاع النبي عليه السلام اللي هو ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم معطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم معطي منفقا تلفا هذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم حديث صدق على المسكين صدق على زر رحم ثنتان صدقات وصلة هذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع موجود في سنن الترمذي يعني نسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومعذرة بأن نحن يعني النهاردة يعني اعتذرنا عن الحديث عن التوحيد وإن كان طبعا التوحيد مهم جدا ويعلم الله كم نحب التوحيد ونحب أن ندرس التوحيد إنما على كل حال إن شاء الله ملحقه بعد العيد إن شاء الله نواصل الدروس مرة أخرى دلوقتي عشان بس الوقت ما يضيق بينا وأكيد في أسئلة كثيرة وإخواننا اللي عايزين يسألوا يسألوا هي فرصة لأن طبعا إحنا لن نلتقي إلا في رمضان إلا في بعد رمضان إن شاء الله هنقول الإيميل بتاعي شيك إم آي تسعة للتواصل اللي عايز يبعث وإن كان دخولي على الإيميل في رمضان قليل إلا إني تليفوني هقوله اللي عايز أي سؤال أنا على تامس عداد إني أجابه بس ما يتصلش بيها في أوقات الصلاة وإن كان خارج القاهرة خارج خارج يعني يراعي فروق التوقيت لان انا بأفل الموبايل وقت الصلوات وبفتحه بعد الصلوات الرقم الموبايل 0-15-19-488-455 هقوله ثلاث مرات 0-15-19-488-455 هقوله كمان مرة 0 15 19 488 455 اي حد عنده سؤال في خلال رمضان في فقه الصيام في فقه الزكاة لا يتحرج ان هو يتصل بيا في خلاف طبعا اوقات الايه اوقات الصلوات اا وطبعا انا بنفطر محدش يتصل بيا مش هرد عليه لان <تصفيق> مش مش ما جعل الله لو جوع من قلبين في جوفي يا اما الاكل يا اما الجوع بقى جعان فمش هقدر اجاوب فمحدش يتصل بيا وقت الفطار محدش يتصل بيا وقت الصلوات انما في اي وقت ثاني انا مستعد على اتم السعه